إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ طال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاروا أزار الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائي الى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 يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصروا الى الله قال الحواريون نحن انصر الله فامن الطائفه من بني رائلَ وَكَثَرَ الطثًا فَأََّدن الذيينَ آمَنوا على عَدِّهِم فَأَصبَحُْ ظاهِر